بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب وعدده أن ما لَهُ أخلده كلا لينبذن في الحطمة